برغم القهر والإرهاب والتشريد والمحني برغم محاكم التفتيش قد نبشك من العفني برغم القهر والإرهاب والتشريد والمحني برغم محاكم التفتيش قد نبشك من العفني برغم نذالة جبناء وخلائفي وطني وأرزال من العملاء تحت الهامل الوتين سأحيي راسي على رأسي وأوص في الكفن برام القيد. وسجاني لم أحقد على بلدي برغم السور والتعتيم والطعنات في كبدي برغم القيم وسجاني لم أحقد على بلدي برغم السور والتعتيم والطعنات في كبدي يظل ندائي المكبوت في ضعفي وفي جلدي هدي ريب وذر البالي وزيلاً دافقاً المدني فلصق صداً تبعثره رياح الجور والكمني برام القهر والإرهاب والتشريد والمحني برام محاكم التفتيش قد نبش من العفني برام القهر والإرهاب والتشريد والمحني برغم معادل التفتيش قد مبشت من العفني برغم نذالة الجبناء والدخلاء في وطني وأرغال من العملاء تحني الهام للوثني سأحيا رافع الرأسي ولو سربلت في الكفني برغم الريح شاردة وقد هبت لتشريدي وأوشاج من الغربان تهزأ بالشحاريري برغم الريح شاردة وقد هبت لتشريدي وأوشاج من الغربان تهزأ بالشحاريري وسوط الله بالقرب من حقل لتعذيب أمني ألف أمنية وأبسم للمقادير جهاد إخوة الحق يلوح بالتباشير برام القهر والإرهاب وتشريد والمحني برام محاذي التفتيش قد تبيج. من العفني برغم القهر والإرهاب والتشريد والمحني برغم محاكم التفتيش قد بشك من العفني برغم نذالة الجبناء والدخذاء في وطني وأرذال من العملاء تحني الهام للوثني سأحيا رافعا aksi ve bil muzil